the pool. صلاتي إذا وقعت صلي جبالكم مصبع عيني إليه وجهت كلي في ضميري والقلب طول التجل في الحينا kana dar al mukallami qabli